هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامرِه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من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 وَلا َدآتَنَا بَ إسر إِ الكتابَ وَِحُكْمَ وَدنُبُ وَتَوَرزَقَنَاهُم مِنَ القماتاتِ وَفَلناهُم عَ العالمالين.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 سو أَم محيياهُم وَمَماتُهُم سأَمَا يحكمُون وَخَلَقَ اللهم السماواتِ والالأَبضّ مِ الحَِّ وَ تُجززان كُّ ننفسفسٍ بِما كَسَبَت وَهُم لا يُقون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 وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا يَكُنْ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا وَإِن لَّمْ